بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ kamin haza وَبَثَّ beta, minn hu mari, jalan kathi rahu anisa.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 ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَا فَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكُونُوا هَاسِرًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 Lilly galli, no see boom, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Valinise inarsibum, mi matara kalluani dani, valakorabuna, mi makallamin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 wal yakhsha allatheena law taraku min khalfihim durriyatan du'afa khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu sadida inna allatheena yaakuloon amwaal alyatama dhulman inma yaakuloon fi butoonihim naaran wa sayaslawna sa'eera yusiiikumullahu fi awlaadikum liz-zakari mithlu hadd فإن كن نساء فوقثن ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد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 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ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 Ula ika atadena lahum ataban alima. Jah, ajuhalla dina aaman ula jahil ula kum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 Ateetum istibedal zäوج mäkana zäوج Ateetum ihdaahun kintara Fela ta'kudu minhu شيئa Ata'kuduunahu buhtana Wa ithman وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Wala Romanaka, ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha حُدِْمَ التَلَيكُم أُم مهَاُكُم وَبَنتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمََّا تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الأخِ وبنات الأخت Wabana tull agi, wabana tull ukti, wa ummahatu kumulati, alwahna kumwahhawatu kumminarulala. Wa ummahatu nisa, ikumwahla, ibu kumulati, firauduri kummin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 Inna allaha kaan agafura rahima Walmuhsanaatu minan nisai illa ma malkat aimanukum kitab Allahi alaykum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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن كَانَ كان عليما حكيماً.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 فَنكِحُهَُّ بإذْنِ أَهْلِهَِّ وَآتُهَُّ أُجورَهَُّ بِالمَعرُوا فِي مُحصَنَاتِ النَّائرَ مُسَافِحاتِ وَلا مُتَّخِذاتِ أخدان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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سُنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عنكم وخلق يا ايها الذين امنوا لا تكون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارته عن تراض منكم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 إِن تَنَجَّتَنَّ بُكَاءَ رَأَيْتَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرْذِجَالِ َصبُ مِ مَكْتَسَبُوا وَلِسَ إَِ صبُ مِم مَكْتَسَبٍ وَسْأَر اللهَّهَ مِنْ فَظْلِهِ إِ اللهَّهَ كَانَ بِكُلّ شيءَيْ عَليمَاء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 أَّجَالُ قََّامُونَ عَلَ النّسَاءِ بِمَا فََّّنَ اللهَّهُ بَعضََّهُم عَلَ بَعضُِ وَ بِمَاأَن فَقُمٍ أَموالِهِمْ فَ الصَّالِحَةُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِلَِّ بِ بِماحَافِظَ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 wa a'budu llaha wa shay'a wa bil walidaini ihsana wa bil wal yataama wal masaakeeni wal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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا شَهِيدًا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 ت تَلَم مَا تَقونَ وَلا جُوبًا إلاا عَابِر سَبيل وَلا جُوبًا إلاا عَ سَبيل حَت تَتَصلُِ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 Alam tara illal ladheena ootoo naseeban ootoo naseeban min alkitabi yashtaroona ad-dalala wa yureedoon an wallahu a'lamu bi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 وَلََو أنهُ قالوا سَمِعَن وَأَطَعنَا وَسممَع وَوظنَ لَ كََ خَييرََّهُ وَأَقْوَمَ وَلََِّ عَنَهُم اللهَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يؤمِنونَ إِلَّا قَليِيلَ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 وََّذينَ آمَنُوا وَامِنُ الصَّالِحَاتِ سَن دَخِلُهُم جََّاتٍ تَجرِي مِنْ ت تحتِهَاأَنهَا رُخَالدينينَ فيِيهَا أَبَدَر لَم فيِيهَا أَزووجُ مُطَهَرَةُ وَنُ دَخِلُهُمْ Inna Allaha ya'muruukum an tu'addul amanaati ila ahliha wa itha hakamtum bayna an-naasi an Inna Allaha nimmaa ya'idzukum bihi, inna Allaha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 كَ فَإِذاَا أَصَابَتُم مُصبَةم بِمَا قَدمَت أَديهِمثُم م جَاءُكَ يَحْنِفُونَ بِلَّهِ إن أأَرَدنَا إِلَّا يَحسَانَ وَتَوْفِي وَلَا آَثِمَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مُرْسَلًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 كُم كَفَى مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ وَنَوَّأَ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَنَوَّأَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُم لَّمَن لَّيَبُوب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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بوج مشيدة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 فمَا لِه أُول إِقَوم ل يَكادُونَ يَفقَهُونَ ma مَا صَابكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِن نفسك.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 Vaja kunu napa, atun fa'i da barazumin, indika ba'i jata pa' Infatu minnuhumra, ila, dita rul, tuna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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا اتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ Asa Allah on yakufa baksa alladheena kafarun, Wallahu ašadu baksa wa ašadu tankeela. Men yashfaa shafaataan hasanataan yakun lahu nassiibun minhaa. Wama ei, شَفَاعَةً ei, ei, لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 تَايُهاجِروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَلَ شَ أَ اللَّهُ لَسَلَّقَهُمْ عَلَيكُمْ فَلَقااتَلُوكُمْ فَإِنِ عَتَزَلُوكُمْ فَلَم يُقاتِنُوكُمْ وَأَلقَوْ إلَكُم السَّلَمَ فَم جَانَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيهِم سَبِيلَاب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 وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُ طَائِفَتَانِ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ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 ود كَفَرُوا كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.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 فإذاَا قَضَتُ مُ الصَّلَةَ فَذكُرُ اللهَّ حَقِيمَو وَقُردَو وَعَ جُنُوبِكُمْ فَإِذاَا قُمَأنًا تُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَ إِ الصَّلَةَكََت على المُؤمِنينَ كِتابَابًا مَقُوتَات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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ لا لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنيا.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 إِيَذْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا أَمَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَئِنِ اتَّخَذَنَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا Vala uri lanna hum, vala uman, nia hum, vala amuranna hum, vala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 وَميْ يَكفُر بِلهِ وَملائكَتِهِ وَكُت بهِهِ وَررسُِهِ والْيَْومِآخِِ فَقَ ضََّ ضل لَ بعدَاب Inna ladina ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama nuusum, ama تَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ بَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى فِي في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم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 الذيينَ يتَرََّّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَحُم مِنَ اللهَّهِ قانوا أَلَم نَكُم مَكُمْ وَإِن كََ للِكَافِرينَ نَصبُ قالوا أَلَم نَسْتَحوِذ عَلَكُم وَنَم نَعكُم مِنَمُؤمِنين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 Inna al-mu-nafiqin aju khaadijuun allahe, wahu khaadijuuhum. Waila kamaul ila al-salaati kamaul kusaa la yurāouna al-nas, wala yadzkuroon allahe illa qaliila.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 Ma yafalü اللَّهُ bi'adabikum إِن shakartum wa وَكَانَ wakana allahu shakiraan alima la yuhibullahu aljahra bil مِنَ illa man zulima wakana In tubedu khairan au tukfuuu au taafu on sõõi fa inna allahe kaan arfuaan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 Mosee a risksab Dalika entender it so he Jungee kõ Mihim. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ذَلِكَ ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.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 وَأَوحَنَ إ إبرهِمَ وَإِسماعلَ وَإصحاقَ وَيَعْقُ بَو الأسبَطِ وَإِسَ وَأَوبَ وَيون سَهارُونَ وَسُلَم وَتَنا دَود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 وَكَانَ اللهَّ عزيزًا حَكمَ لكن اللهُ يَشَدُ بِمَا أَ زَل إلَكَ أَْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ وَمَلائكَةُ يَشَدونَ وَكَفَابِلَّهِ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 wa kana dhalika ala llahi yaseera ya ayyuha nnaasu qad jaaakumur وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ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 <tusori> يا aia, الناس aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia,